بركاسل امعنتي جمعت معلتي شمونت ربيع الاول شحن 484 هجريه كم اون 10 تشدي 20 نوفمبر قلت الشحن 10 ميلادي اعتاب قد ساليك وسبازقنا لو مي انها نزاز مالنا واسال الله جل وعلا ان يجعل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم وان ينفعنا به جميعا بارك اسم ثاني تطويلنا مالتيو ابتا المؤلف ما يما حديث دتقسامه مالتيو والحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم راس الأمر الإسلام وعموده اصل وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله ابدا لما ترجى حديث اطولنا مالتي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته غروه سنامه كبز بلا بوتا مالتي لعلي بوتا مالتي ازي قربان ايبعل اجمال نيبعل ابو عر ابتي حقوقا كباب بالرخز بلت قربان بلا اتجهاد في سبيل الله دماني عابي بوتا له ابو سليمانه ولكن كنت خال عباده اذا في سبيل الله دمته عباده ابزحاله بيزعبا دمطات نا جهاد وسدنا نرنا مالتو ازد ما ربي كعوتنا تخينو اولا لنفسنا كنصلح لنا مالتو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لنفسنا كنصلحته وقولو بتوحيد لنفسنا كنصلحته وقولو سنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنكتل لنا لنفسنا كنصلحته وقولو كب شركي خن رح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زي قبره بدعات كب زي كاب معصيه كاب سبحانه وتعالى خسرنا ولذلك كنترب سبحانه وتعالى جملوا ان تنصر الله ينصركم ان ربي اعوذكم ما اعوذكم يا الهنا مالتي نرب خمي غيرنا كم اون كب شركهن صلى الله عليه وسلم زي جبروه نغرات كن رحق كم كله خن رحق برب سبحانه وتعالى خن سلازي كفار كمزيرم وناخ نبليه بلنا تاع حمام يزلو كابربن دخل رخطنا ابشركين تلاعت ضنان وعلتقنا والعياده بالله ابتر رسول صلى الله عليه وسلم زي جبروه بدعات نوعلتقنا كم قول نوعلتقنا نحناينا من غادي نخفت لهم زلنا نزوم كفار مالتي لذلك زي تسليت رب سبحانه وتعالى ان دهرتقوتي علنا رب سبحانه وتعالى يسلتلنا نزوم كفار مالتي حتى ترجعوا الى دينكم الى ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ناب دينكم كسبتم الدرس لذلك نحن نبربن الملص كنت صحابه رب سبحانه وتعالى دعوته ربد بما قعوتنا لكن جناخ حزننا كفار كمزغيرونا بهدلونا قتلونا اندبلنا تتزاربنا قم نغير بل انما بسر <مس> ربنا <تعرق> <تمن قدنا> <أي ربينا حزي> ولذلك رب سبحانه وتعالى نتايده قال الله تعالى <تصفيق> وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا من بعد خوفهم امنا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ زآزيا زي بصوره النور نرغبا آيا قصري حمسا حمشتن انتهت بلزلازيا ان اسمع يا كلنا وعد الله الذين امنوا رب سبحانه وتعالى قال آتينا ورب قال تأتي ان الله لا يخلف الميعاد قال اتي اقلمن يرب سبحان وتعالى سلازي شك بالنان ترتر يا بلنان, بلنان. ابذ رب قال ذات ولنا نحنا بس نتكبر رب. اتي وعلجر لنا زلو اذا اتكبروا لي نصرخ بكم مننا وعد الله الذين امنوا منكم كبغتكم انتم مؤمنين انا قال اتيكم اللخو الىنا ما قلت الصالحات كم اون سناء جبري عمل الصالح ز قبره اتقال اتي النازل لن تاي ليستخلفنهم في الارض ابزمرت زي تكاتف قبركم نتم كفار عذاب اورده للسقم كم تتكون مكبرين اذ بذر رب سبحانه وتعالى كما استخلف الذين من قبلكم كم تيقن مخمصنا برو مؤمنين موحدين نتم انبي احرائرهم بسمعو نزعاتهم تكاتيرهم يا امرت نتم ان بالليلهم ذئابيو كفار كحد دماني دم سيوم القيسيهم الزقاني زقصص القران كلهم مالتي كم اود اب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيحه ولا يمكن ل... ولا يمكن لنا لهم دينهم الذي ارتضى لهم كمون رب سبحانه وتعالى عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي دين ازي كنتاز تحلكو مينا تطعكن قبرلكو الذي ارتضى لهم اذ رب الزفوت ودين الاسلام ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا اول مقدم رب سبحانه وتعالى الصغم كم تتكؤا نزا مريتك جبريا انتم كفار ابذ الدنيا عد الله بابونا انتدا بدينكم قتلكم كلا اي كذي اذ دينكم دماني اذ اسلمنا زي سلم تطوح كبر لكمي كلاي 30 كذي ولا من بعد خوفهم يا شباب امنا بدحري فرحي مسنا بركم سلاي كفار مصونا قتلونا حردونا طبحونا تبلزنا بركم تيخوف فرحيناتكم ناب امانك قيوره هدئات برقعتكم وردلكم لكن انت شرط زي زيء لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك بدحر زي هم الفاسقون زيوم قد دين ووصلوا كابت رب سبحانه وتعالى قال اتيننا نحن اتى رب سبحانه وتعالى وعله بالناس انزلوا النسان يعبدونني يا لا يشركون بي شيئا توحيد قر توحيد قرمنا على غزونه كبشركه دماني يلحقوا لذلك زيعه قرنا عوضكم باذن الله ولذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله انتهى ما له تي اذا وذروه سلامه الجهاد في سبيل الله كفسران كله أي وأكمل الجهاد في سبيل الله تزلع على ملوذ خوني بوتا بوتا زلو ابو اسلامنا الجهاد في سبيل الله ربك لمن قدر ربك هتقال اس مالتي وذلك لان الانسان اذا اصلح نفسه ريق بنفسنا نجمعها لنا نفسنا عند حر نفسنا عند حر نفسنا عند حر حاول اصلاح حاول اصلاح اصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله ليقوم الإسلام ادسعه تزي انت هي جمر مالتي مخالؤات كسل حجر مالتي اذن ماني تسلمنا تطوق بل كدلدل موتا ما ولتكون كلمه الله هي العليا تا كلمه التوحيد ده على تكون منتي فمن قاتلت لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله انتدى اذا قالنا الرب سبحانه وتعالى زلعلت تكون اندحر يلو يواجه الله اذا منجدرب الله وصار غير وته السلام كمون اذا زلع على كمزا اباي قربازي بلنا كبزبل بتاحز مالتو لان به علو الاسلام على غيره مغنياتو بزجهاد في سبيل الله رب سبحانه وتعالى ان الاسلام الناس يعوتو مالتو كلتي جهاد حقني زباها لابغي ذرسو صلى الله عليه وسلم زنبره كماي مخانون ابزحاله فدرسي تغيسينير ولذلك زال معناتنا ما قرشتها بزيخ مالتي مراتب الجهاد انتي درجاتات اللو ويدما مسرعنا الجهاد كم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ابزاد المعاد بالكتاب كلها انا غمتز زين سعته كلها انا نفلتو زقتاب زي مجلد مصحف قصره ثلاثه كابجز جعت تنتايلو مالتيو الله إذا عرف هذا فالجهاد اربع مراتب كنفلطو زللنا اقدموا زربات زاربه بدحريو ناب جهاد مالتيو قال جهاد زبحل اربعه مراتب ويدماني اربعه درجاتات له جهاد النفس فتقدمت النفس ناخذ قالس لنا انا دگيمه دگاج مزبلا زلخو زيء اتحمام نحن كنامنوا للله اتحمام مسانا يزله قداميتن باري جهاد النفس لنبسناخ خل النواغاخ نقلسلنا كل ايتي وجهاد الشيطان للشيطان دماني كنقالو صو اتسالسيتي وجهاد الكفار نو كفار كنقالو صو وكفار كن قالسو وجهاد المنافقين نزوم اسمسلت زقونو لاسلام زمس تمسلهم كما سلام كونو كفار نزئ امن كن قالسو مالنا فجهاد النفس اربع مراتب ازي نا جهاد نفسنا كن قالسا لنا زبلنايو نبعلو اربعه مراتب ويدماني اربعه مسرع علنا مالتو احدها ان يجاهدها على تعلم الهدى تقولوا عمان قدي نخحسك علمالو تقدميتي لنفسنا مكالسا بعلمي بغناته اسلامي مبال اخول يكونن تسلمنا انت يبل انت يمرنا زقدس سلاذي كنعلم علنا اتنعلم ودما بتوحيد بعقيده جنمران لنا والسنه كمون سنهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنعلمها لنا واتي اردد انا دماني اه شباب السلف كخون اللغه ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعاده في معاشها ومعادها الا به اذا حقنا زونه اسلمنا توحيد كما يقرنا نفلط ونقول لغي زخن علم علنا بغناك وعوت يلن كمون راح سي لن ابذ الدنيا كمون اب اخره بملا سيت نازخره اخره الا مسنعلمت راح ايو ومتى فاتها علمه شقيت في الدار انت ذاز علمنا عقيده علم التوحيد علم السنه نا توحيد نا من قد رسول صلى الله صلى كمود الردد ان السلف الصالح الصحابه رضوان الله عليهم ومن تبع الصحابه زين زي زي زي علم بحركوننا ابذ سعاده زي ذكرسسنا والعياذ بالله ابذ دنازت صراحه ما يكون ان كل بالله لذلك نتعلم كل جزء علمي كنعلم على لنا حساب جزءوتنا يجاهدها على العمل على العمل به بعد علمه كل اي نغر تعلمه اي نسوك تستعلمه اب تكبر كوعله الله انت دا زي عوله اخوي نقن ازي فمجرد العلم بلا عمل لم يضر لم يضرها لم ينفعها نزانب سيازيا انت علم تعلمك خوف ببالك اخويو بزي سرح مالتي ازي خط غدعه تزي كوينو ايتقمن وازد ماني صفه من صفه اليهود <بولا> يهود علم اللوم لكنه بتكبره ويعلونه لذلك رب سبحانه وتعالى غير المغضوب مغضوب عليهم اللوم تقطع كلهم ربنا متى تقطع اللوم بتي زفله طوه ايسرحونهم رب خابزيوم يدحنن الثالثه أن يجاهدها, ان يجاهدها على الدعوه اليه نابزد مخصوعو دعواس اوعيتنا بتوحيد صاوعيتنا بسنه صاوعيت ناب فهم السلف صحابه سردوه ورددوه غيرنا من ردائل صاوعت كبرالوا كاب شركين رحق كم اون رسول الله صلى الله عليه وسلم زي قبروه بدعى حديث ابزيدني زي عين كم قبر كمون كاب زمبي يرحق له دعواق قبر اللو وتعليمه من لا يعلمه نتزيفل قد ما خفلط اللو والا كان من الذين يكتمون ما انزل الله من الهدى والبينات انت دعوه زي قبر كوينو دعوه حدا زي قبر كوينو ازي يحب اقول له مالتيو نتي قلوع زخونه منجدين اتحققنيا منجدين ولا ينفعه علمه نايفه لا تطقمي يبل ولا ينجيه من عذاب الله كاب عذبنا يا رب دماني اي دحوني الرابعه ترى بعيت مالتي أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوه الى الله ان يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوه الى الله ككلسال لو انا ذا نفسيا مالتي صبري نخبر تعكسي داعي اقول جزاء ازيا غردي اب حق تسليو ازيا مقدات كابدك سبات ننبيا كندي تصا رترخيبو عالم دماني من ورثه الانبياء كان ترسل صلى الله عليه وسلم زبلو ان العلماء يا <تصفيق> شباب ورثة انبياء ورثنا انبياء علماء زي زي عالم زي داعيه داعيه سلفيه ناب توحيد كله ناب سنه كله كب شرك كب كله زي بزوخ قدات كوردوي لكن كعن كف يا صبر غيرو كخصل الله ومالتي وهذا الخلق ويتحمل ذلك ويتحمل ذلك كله لله ازغان ربي له كسكو والله تصورنت كله والله مالتي فاذا استكمل هذه المراتب الاربع صار من الربانيين اذا اربعه دحر اما لهون كدغم بحصر زباله اولا كنعلم لنا كلاي نغير تتعلمنا يا شباب اب تكبار كنوعوا ساله سيتد ماني نتي ابتكبار زوالنا نتعلمنا يوند ماني دعوه السلفيه دعوه تاوعدكن نكبرالنا نتوم زي تتعلموا سباح صار من الربانيين رب زفوتوم ربانيين تبكم هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كبارها ادمتي عبيت علمي بناء الشيوخ بجمره اساس بسرته تحزخه مالتي سر ما علم العقيده مش هاي قصص عقيده زي بللو ولا وعظ وعظ ذهبك كمون بل تبهله ازي كون انت قند علمي عند علمكم جمهورنا مالتو بتوحيد بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك ان السلف شعو الامام ابن القيم تايلو فان السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق رباني خنوبلي نخلي الناس سلفنا الصالح كلهم تسامع مالتو رباني خباها ليك الكوسكواساي مالتو رباني ازي خص خاصه ازي خبالي كالعنيو كسب تحك ويعمل به بزحك زي كسرح ويعلمه كموند كسبات كعلم الله فمن عالم انت جاء تعلم تماهر زدينزي توحيد عقيده قل وسدوه سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وسدوه وفهم الصحابه وسدوا وعمل وعلم بدحريوا ابتكبار او علوه علمو وعلم بدحري زدماني علمو فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات ابتي ملكوت ني سمائي ابلع علماتي أب ربي يخون اب ملائكه يدعى عظيما عبس يتباهلوا ربي ينود ملائكه تدما ينودوا الى اخر كلامه رحمه الله ذات المصدر مالتو زاد المعاد في هذه خير العباد كتابه رسالسته جزعه 10 سلسسته قال المصنف رحمه الله تعالى اما ترجله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انتهى الوزازيموا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تعلمي نا ربي غيره ما والله اعلم زياد ما خل زي من قد زياد نا من قد كنت كون الله تكاغي خ يكون كني والله اعلم تزفله ربي والذ كله كان ما جنبت خ حساب زياد علمي بدليل تزاربه مرتع عقرب وذقل لكن علمي رب سبحانه وتعالى يوتي زفله بدحرزي على النبي صلى الله عليه وسلم جرو عتيوا ما من السلف وصلى الله على محمد وعلى اله كمون بيتسر نيروس صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم كمون نتم سلام دحنتن يخون اله مالتي و ابزا نا ما ترى اشتخر بلاز دلي مالتيو اذا كتاب الاصول الثلاثه والجنايه بتوفيقنا يرب سبحانه وتعالى وعونه سبحانه وتعالى اذا الاصول الثلاثه بمنتا فيليكوين فيليزبلت كتاب اتبهان اتي فليزا بالاختصار المفيد تا قداميتي اقداسيت كوينه مخاني بحصر زبله اقرب واش محمد بن عبد الوهاب مخاني جاي تقمز زلوه مع سهوله العباره كمون اتي اقرار تاجروا اقرب واشخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فوكيس اقرب واشخ اقرب ووضوحها لطالب العلم سلساين قركاني ن... كعلم ذل لطالب العلم قلت سز وخنت كتابه ربعين قر وذكر الدليل من الكتاب والسنه الصحيحة زقونه مساله تقسون كله دليل يتقس الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دليل من الكتاب والسنه الصحيحه وزيخا خوزلو تجي امرره حنا ما قلتو باه نقولنا هم كي جبلنا بريتونا هم كي جبلنا دين قال الله قال الرسول قال الصحابه خون اللو ربي خمزيله رسول الله صلى الله عليه وسلم خمزيلو كم كمون صحابه خمزت ردي امه لنا بزي اكايدا زي مرتوق كيدا لنا مالتي وحزبنا الدماني انتدى قسغرك ارديكايو زي ردى حزب ايكونن رب خمزيله رسول صلى الله عليه وسلم خمزيلهم صحابه خمز تردي ام ونزدين عند حري الكايو ذقبل الحزب لكن حزبنا زي صلقه باستنئاس حزبنا صلوه وفي هذا الكتاب وفق المصنف رحمه الله تعالى بحسن البدايه وحسن النهايه ابطمجمرتا عبيتي مسائل تقيسوا ربي ووفقوه الشيخ محمد بن عبد رحمه الله تعالى العلم والعمل والدعوه والصبر زين اربعه تقيسلنا مسائل الاربع علوم كنعلم على اللي نايلو كلا اي نغراب تكبار تستعلم تزع... نايرب تكبار لنا سال السيد ماني نهز بخصوا عللنا ناب توحيد ناب سنه كاب شرك نرحق كبدعاتات رسل زي جبره ونرحقلنا خنسوا على النايلو ترى بعث دماني قدات كوردنا مخانو صبري كنكبر كمزللنا يلو مالتي بزيها جميرو اذا اذا زمل حديث دما عبال حديثه راس الامر الاسلام الى آخر الحديث ولذلك اذا نقول هاي اصول الثلاثه زي تعلمنا اليوم سمعنا ابتقار كنوعه يقبانا ما له يقبأ مالتي. رحم الله المؤلف والشارح رحمه الله رحمة واسعه وجزاهم الله عنا خيرا رب سبحانه وتعالى نخلت يوم رحم لهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب قم اول اتي امس قلت لنا الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى جميعا ورب سبحانه وتعالى اب قيامه معلتي كفليتهبب ونفعنا بعلمهم كم هو ان بي علم وجمعنا بهما في الفردوس الاعلى ابتي زلع لجنا فردوس الاعلى مسوم يا اخ اخ بنايب انه سميع قريب مجيب الدعاء امبارك سمستر اشتخبل اسدلي جاء اصول الثلاثه لا دخل تاع مات الحمد لله زت توفيقنا يا ربي ربي اخلاص يهدنا ربي يقبل له ما تاع ردانا كل غيزه عند خير قد كتاب كنود مغنى بتوفيقنا يا رب سبحانه وتعالى كل جزئه تسلتق الكون ازع المزي كنقارصو يبلنا لهنا رب سبحانه وتعالى دعاء يكبر مالتي قيامه معلتي نزبوب توحيد السنه على فهم سلف الامه يعلم نرو الى ربنا عين رحم الله ينخل لهنا معلتي نقول رب سبحانه وتعالى اقفلتي هب لنا وربي خلاص يهد لنا ربي يقبل له وان شاء الله كل بيزي خمس ندابلنا كتاب نود كتاب نجمر كتاب نودوهم ندابلنا خنكسل وازيد ماني رب سبحانه وتعالى املو علم بزرгах يكبروه بصوتنا دماني قيامه معلتي نتكملوا يكبرنا رب كل هنا اجري بالنا نبلكو زربا ابزيعه سوق اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين